مشات علي يا وقيتي شمتو فيا يا وقيتي نارو تكوي يا وقيتي تكوي فيا يا وقيتي ولا جاني مرة وها الناني صار عمري ضيعت شبابي وصغري نارا عمري ضيعت شبابي وصغيري يا وحيتي زمان خبرني يا وحيتي من أرجمرني يا وحيتي والبيهجرني يا وحيتي اليوم حيرني يا وحيتي ولا جاني مرة وهناني شارني i fått jag en kval, jämt nålen kallar jag fått jag en kval, jag har hänt, jag har Måltid, lyckligt, vägter, lyckligt, jag är uppe i nömligt. Jag är uppe i snabt i chamar. Jag är uppe i Jag är uppe Jag Jag Kam sa tälja, kja och hädet. Shimt du fäja, kja och hädet.